Bismillahi rrahmaanir rahiim Bismillahi rrahmaanir rahiim Wa wa kitabin maskur Wa wa kitabin maskur Irakim manshur, Irakim manshur, والبيت, المعمور والبيت المعمور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَالْبَحْرِ wal إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ma lahu min dafi'a Ma lahu min dafi'a Yawma tamuru ssemá'u maura وتسير الجبال سيرا، وتسير فويل يومئذ للمكذبين al la في fi khawb Al-la-thinahum fi ila عُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا آذِقِنَا النَّارُ الَّتِي كنتم بها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين ta ki n w jana k i o n a i وَمَعَذَابَ الجحيم وَأَلْقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجحيم قُلُوا اشْرَبُوا هَٰنِيئًا بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ u lue owuhenni em bimekunttem meun Muttaki in ale sur mase ale وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ النَّعِينَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ النَّعِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعت Hom ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمَنُوا واتبعت هم ذرية قوم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما أتمناهم من عملهم من شيء الحقنا نَا بِغِمْزِ الرِّيَاهِ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ, رهين كل مرئ بما كسب رهين Ł em وَلَحْمٍ nałum يَشْتَهُونَ Yatana fiha kaksella lałom fiha wa la ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فمن الله علي فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فَمَا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر ريب أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي معكم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم, تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون هم قوم ام يقولون تقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فليأت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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض, أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون, بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أمهم المسيطرون؟ أم, أم هم المسيطرون؟ أم لهم سُلَّمٌ يستمعون فيه، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فيه مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم له البنات أم تسألهم أجرا فهم من مغرم تسأل مثقلون؟ أَمْ عندهم الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يكتبون أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كفروا هم المكيدون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرهوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا سحاب النرخوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذاباً. ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إذ بار النجوم ومن الليل فسبح هو إذ بار النجوم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله